Ağzıb Bismillahirrahmanirrahim Ha في ليلة مباركة بها يفرق كل أمر حكيم أمر من السماوات والأرض وما بينهما Bil Sınavatı ve ve ikumul awlin bel Yaşan inna lahu ne keşiful zabikun ya ويشل بطش تلكورا ان انتم تقيمون ولا قوم ان فتن لهم o ma firau Ve well, I... Ve beni Rabbim'e gönderdim. Ve beni Ve فتؤمنوا لي فعتزلون ربه فأسري بالعبادي ليلا إنكم كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وجوروا <تصفيق> أيها akhirin fama bakat لقد نجينا بني في ولا قد اخترناهم على العلم على ve tenihum min al فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ إِن كُنتُم قَوْمُ تُبَّعُوا بالحق ولكن ما ولكن أكثرهم İnna yoma al-Fasılimi qatthum ajma'een, رحيم إن شجرة الزقوم طعام قال المحليه في البطون قالوا ال خذوه رأسه من عذاب الحميم ذقى العزيز الكريم إن المتقين في مقام آمين queen oui. soon وَجَنَّاتِ عَدْنٍ بِحَوْرٍ عِينٍ يَدْخُلْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِّ kalın يا لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله تقبل من هذا ما قرناه مهديا إلى روح نبينا محمد من وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسب بينهما من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي وولدي وجميع أقرباهما اللهم جعلها في خبورهم لظلمتهم نورا ولوحدتهم مؤنسا ولجوعهم غذاء ولظمهم ماء اللهم ارحمهم برحمة منك وانت, وانت ارحم الراحمين سبحان ربنا, ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة